ان اصدق الحديث إلى ا ل ل ه تعالى وان خير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام وان شر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضياء وكل ضياء ر في المال ثم ان نبعث عباد الله فلا يزال الكلام موصولا في تفسير صوره يقول ربنا جل في علاه مقاضدا حبيبه وخليله ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم ف إ ن لم يستجبوا ك فاعلم أ ن من يتبعون اهواءهم الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب من قبله هم بهم يؤمنون واذا يؤتى عليهم قالوا امنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين أ و ل ئ ك يؤتون اياهم مرتين بما ل صابوا ان الذين يضعون بالحسنه السيئه و ن م ا وصفناهم ينفقون واذا سمعوا النفر ا ع ر ض و ه عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا تستر الجهل انك لا تهدي من احبب The Lord. Thank you. No! 「こんにちは。 baby メタポーラーよく言ってた。<音楽> e、exactly. No! الهدايه ه ل ا ي ت ا ن هدايه للخطايا لرب العالمين لا ي ت د خ ى فيها أ ح د من فقط ي ه ى مكه وهي هدايه ا ل ت و ص ي ق و ا ل إ ل ه ا م إ ن ك لا تهدي من أ ح ب ب الذي يعلم الله فيه الخير يوفقه إ ل ى اولى ا ل ن ص ر والذين ذاهبوا فينا لنهدينهم سبلان ُ والهدايه السهله بدايه الشرشاد والبيان وانك لتهدي الى طاعه الله t h e o r r ولا ولا ولا الله في من ادراك انه قد كتب عليك ه ا ل ش و ا ل ء من اعرف ل من أ اعطاك لعلك تفضل ش ق ا من أ ع ط ا ك فقالوا إ ن من أ ش ق ى ربي ك ذ ف انتم س ع د و ن المحض كدقيق فوق شوك بارود وقالوا ل ح ك ا ت في يوم ريح ا ذ ن ع و ه يعني فوق شوك في يوم ريح وفوق فوق س ل ه ا فاضل نهر اجمع ولكن ي أ تردو شيء ا ل هذا هو ل مسؤوليه ا واحده من الرسول الى الله ر ح ي م ي م في أ ر ج ا ء من هذا الدعاء ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يذوبوا ماذا قال فن الاولياء وعذبوه وسلموه قل يا ابائي الذين اسقطوا على انفسهم لا تقصدوا الرهن باستاذ مراهبهم ما الذي أ س م ع ن ا الحق إ ن ه الله جل وعلا لعلهم يتذكرون الذي وصل ن ا الحق هو الله اتباعا للهرب لانهم يعلمون أ ن محمدا صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم هو نبي الله حق رسول الله الله ع I'm sorry. t、uh、h a h k you. والعصورة تؤتي ن و الملك ع ع و ا ا ن ل ا ا من و تشاء ه د ل إذا وتنبئ ل الملك ممن تبتل تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء اليك خير انك على كل شيء قدير ط و ل د ليلا ل ن ه ا ر وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج المزيد من الحي وقاصد من ت ش ا و ل به الشدائد وعزت ا بالزيت بين يدي الساعه حتى يقبل الله و ح د ا لا ق شريك له وجهزت بالزله والصلاه على سيدنا محمد م أ ا ل ابن عبد الله روى اخرى ابي مسلم في صحيح ا ل ب ن ا من حديث ابي موسى الاحادي رضي الله عنه عن سيد ا ل ا ب ض صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاثه عنهم قالوا امنا به انه حق ل ر ف ن ا انا كنا من قبله نسلم اولئك يؤتون اجرهم صبرتين بما صاروا صبر على طاعه الله وعلى الازكياد ل ا م ر الله وصبر ع ل اعداء الحق لان اتباع الحق يؤدي الى معاذاه القصر ا ل م ا ر ل فما جاء أ ح د في م ث ل ما جئت به الا عزيز قال ح و ر ق ة بن ن و ر كما في صاحبه من حميرها عزيزه あなたは。 I'm g o e n o to show you how to fall o it. ويذكرون ََ رَضَحُنَاهُ م مِنْفِقُونَ ِ ن ا قال شعبه؟ َ ارضهم وانفسهم ُ و ََ أ ِِ ن َْ ا ع ه لله وينفقون ََِ أ َ م و ا ل ه ُ م مطره لله واسعه لله أ ن يوحي الانسان بنفسه وماله نصرا لدين الله وفي ت ب ي ل ا ع ل ا ء كلمات الله All right.